أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات ua Jim. Wasso, fetiso, fetiso, fetiso, fetiso,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 كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب فَالْعَجَبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَخِرُّونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَعَنَّا لَمَبْعُوثُونَ Avaabauna al-awwalun Qul nعم وأنتum dاخirun Fainnma hiya zajraun Wahidatun القصلي الذي كنتم به أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله.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 نعم على سر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معلين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها يزخون.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 يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطنعون فاطلع فرعاه في سواء الجحيم قالت الله إن كد لتردين ولولا نعمة ربي Kiitos. <tittan> من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتة نالعون وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا لمثل هذا فاليعمل العاملون أذارك خير نزلا أم شجرة الزقون إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاأكلون منها فإن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 ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذذيته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين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 اِفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُن فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ضَرَهَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَعَ عَنَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَسْطُونَ قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قالوا فقالوا له بُنيانا فألقوه في الجحيم 22. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ kysy قَالَ يَا edusten إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ et قَالَ يَا 這Th إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَن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 ومن ذريتي ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين wa atayna huma al-kitab al-mustabin wa hadayna huma al-cirat al-mustaqim wa terkna alayhimaa fil akhirin sallamun ala musa wa harun innaka dzalik najiz al-muhsinin innahu al-mu'minin إِلَى يَا سَلَامِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَدَرُّونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلياسَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَيْنَهُ Illa أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجْزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَا تَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 فنبذناه بالعراء وَهُوَ سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة عيناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلاتذكرون أم لكم سلطان مبين فأتو بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجن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 وإنا لنحن الصاقون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا, لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمهنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون اف بعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول حتى وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين